إلهي به ذاتي سر الحقيقات وغيب التجلي من كنوز الوهي ابي وبالنور نور القدس في غيب طلسام وبالسر سر العلم معنى الإرادة وبالكنس إجمالان وبالغصف عندما تجلى بأسماء الكمال العاليات وبالفضل والحسنى وعفوك والرضا وآياتك العليا بأنباء حكماتي وبالآي آياتي كتاب التي سمت بها ظهرت أنوار كل هداياتي بقرآن ذات قدست وتنزهت وفرقان حق العين بحر الحنانات بسر بدى في ظاهر بنزهاتي وا وي بن خافه من حضرات الواحديتي بسبحات ذات قد بسوات عظمت ووصفك كامل في كنوز خفياتك ونور سار على شمسه جارته وسر خاف عن كل عين عميته إلهي إلهي بالتجلي وسره وزنتك العليا وسر النازلات إلهي إلهي بالحنانات والصفة وا بالايات الكبرى وهشمس الحقيقه ذا وجدت يا الفضل والجود والعطا وفضلك ما من لي فضل لي بنظراتك رفعت اكم عبيد ذليل جئ أرجوك نصراتي إلهي ففرحني بفضل ورحماتي واجدني يقينا وامحو عني غواياتي إلهي فصفني وصف سرراتي من الغير والنحني كمال الورثاتي لِيَبا حَر حُسْنِكَ وَدِينِي إِلَيْكَ وَقَرّبْنِي بِمَحْضِ الْحَالَنَاتِ إِلَهِ وَأَيَدْنِي بِشَرْعِكَ ظَاهِرًا لِأَشَادَ نُورَ وَائِهِي فِي كُلِّ وِجَادِي إِلَهِ بِكَ أَشْغَلْنِي عَنِ الْغَيْرِ أَفْنِي أصّنني بخصن الشارعات إلهي وأسعدني بحبك والرضا إلهي وأشهدني جمال الحاضرات وفي بحر حسنك يا إلهي فاز الجابي ليأشهد هذا الوالها في كل حضراتي. ولا تشغل قلبي بغيرك سيدي ولي فأخذ بحراء العلوم الحقيقات إلهي ونور ظاهري بل وبطني إلهي وجملني بحلل المحبات إلهي وأغني العابد بالفضل والرضا إلهي ومتع ناظري بالشهادة إلهي وناولني شرابا مقدسا به أكوم الحظام بعين العناية وعيني فحق الغبال وكل وقلبي فطهره بنور النبوات إلهي من الأمراض والفقر فحميني ومن شر أهل الشر فاحفظ طريقاتي إلهي على نور الحضيرات ذلاني ومن فأفيك المحمون فجعله إلى يدي إلهي وأجردني من الحظ والهوى إلهي وأوفقني لإخلاصي توبتي إلهي أزل ظلمي واجل وغفلتي ويسر بفضلك و. المحاسني او باد الى هي ادبني لذات الانس والصافه إلهي هير انا عني بحق المعياتي الى هيتها والاني وبالفضل واليني الى هو جم البي واسربي على نهجي الشارعات سالك ما سالك أهل القرب بل والصدقات وبالشرع فاحفظني من الميل وسطيني شرابا طهرا من بحار الوراثات قدس بفضلك تهني اهل محبتي الى اله يفتح كن ذا فضل ورحماتي لي ادخولا في روض الصفا والبشاراته اله وعملني من بالاحسان ومحسني رفعني لأعلى ما كانتي بقبطات نور الثدي بوصولنا وغيب التجلّي من قنوز الحاضرتي وشمس أضاءت بالجمال وأشرقت وعينك ملتي المجال العالية. لا اله قد جئت ارجوك ضارعي به ربي ما برضوان جنتي واجعل لي واخواني واهلي بنفراته وادخلنا يا الله صلي ما عليه وانبأ وكل الصحابي إلهي على المختار صلي مسلما. صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله Tak ada yang lain selain Allah. Tak ada yang lain selain Allah. Pada hari kiamat, jangan lupa Sahada tau alu qalt ila ghadin la ilaha illa allah la ilaha illa allah tu'ta biha وشرالنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وتفوز بالزلفاء بأنوار الرسول لا إله قلناها بصدق <تصفيق> ربنا لا السعادة والوصول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قال تعالى قل الله ثم ظرهم في خوضهم يلعبون. الله الله الله الله الله الله الله الله, الله،, الله.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 Allah Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. قالت علَى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Allah, Allah, Allah. يا سيدي يا رسول الله عاطف. Oh You're oh, my oh, oh, oh, oh. أسألك القبول بسر لا, لا, إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك غرتنا بأن ندعو لمن أزديت لنا نعمة على يدي فنسألك أن تجازي أستاذنا بلعزائي عنا خير الجزاء بمغفرة ورضوان وخير في الدنيا والآخرة وتمنعنا وإخواننا إن كانوا وكيف كانوا العمل بالسند والتوفيق والحفظ من معاصيك سبحانك ومن الشر والأشرار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيخ الدجال وأزبغ علينا نعمك ظاهرة وغاطنة يا مجيب الدعاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم